ومن الحديد فياتي صناعه الصهره التي تستن و تنطط ومن الرخام فياتي في في من و بناء و اعمال الاثاث والاضافات ومن النحاس فياتي تجميع و طرق و عشو الاعمال يعني يعني قبل العرض كده لهذه المصادر والصراخات التائم энерг ordinary لا morally terminar لأن العرف السلام عل behaviLee الإنسان كَأَمْ سَنْشَمْ اتخَ unaware انسن الج Ahhh انسن اكثر من الناس ايلا ال�ざ myths يدخل يدخل لكن ليس تذك stimuli مثلا لكن لا تساعد يستغل وينبذر ولومز رموطه ب режим الراض أكثر أكثر الحيوانات صائبه ولا كانت قد نزل الكلمه غضب الله لكن بس قد يخطئ منك اي خطا ان كان الكذب والخيف الخيف اذا خطا لكن الخيف I'm hurting them. la mm la -hmm. رسول الله عليه وسلم والإجماع الأمة والصحابة على أنه هذا هو المحل ولم يريد فيها خلاف بين عنصرين اثنين فكث الله المؤمن القتاع نقول هذا هو الاستدلال الأحق وهو الجلوس للسلام ثم يأتي بعده السلام السلام يدخلوا بتاع الله في التشهود وغيره أن هذه من السنن زين نكملوا اركان ديال الصلاه من ترك هذه الأشياء التي كنا نتكلموا فيها على ثلاثه جماعات من ترك واحده بترك صلاهو معني يرجع يبغي قال السلام شنو المفهومه تسلم على من معك من المصلي سواء كان يصلون معك او كانوا حاضرين فقط تسلم عليهم ما موقع السلام من حقيقة ما تراه ماذا نستدل من السلام على حقيقة الصلاة نستدل أن الذي دخل في الصلاة دخل في سفر بعيد بعيد جدا يعني خرجوا من الصلاة بالسلام في الحقيقة أنك تدخل إلى الدنيا من جديد تقول السلام عليكم لقد غدت عنكم طويلا لكن يجب أن تحقق هذا الغياب في صلاته بدليل قولي النبي صلى الله عليه وسلم يسيرنا معا صلي صلاة مودع معناة المقودة الكبيرة حقه يبايع يبا لك يبا. أنا ماشي أنا إن شاء الله من معنايا الأخيرة فإذا رجعت وأبقى الله فيك آخر الحياة سقول على سلامتي وعلى سلامتكم السلام عليكم وهذا حقيقة السلام في. لأنه منهم يستنبط حقيقة إعمال عمق الإيمان في مثلهم حركات الصلاة حركاتها من وقوف وركوع وسجود ولها حكم مستخلصة كثيرة جدا لماذا يأتي الركوع بعد القيام ولماذا يأتي السجود بعد الركوع ولماذا يأتي التشهود ولماذا نحرك الأسبوع الواحد في التشهود ولماذا هذه للحركة الكبرى بالحركة الصغرى ولماذا أن يكون لها مجتمعا حسب تطيبها وغير ذلك ثم قال نسلم نسلم وأدنى ما يجزئك من السلام أن تقول السلام عليكم أدنى ما يجزئك. وأكثر من ذلك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله ومن زاد وبركاته أراد أن يزيد من الاستحباب ومن اقتصر على ما ورد في الأحاديث السلام عليكم فقد اجزأه ومن زاد على ما ورد أيضا في الحديث الآخر من حديث رفاعة أن يسعى السلام إذا قاموا من الصلاة سلم على يمينه عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قالوا هذا حديثه نظر لأن الذي ستذل به مالك داخل المضطأ لم يجزن بإطلاق الله فهو قال سلمنا بيسعى السلام وإطلاق السلام أنه سلم على من على يمينه فإذا سلم على من على شماله أجزاءه ويسلم بقول واحد على يمين وعال الشمال لأن فهم أن تسلم على اليمين وعلى الشمال في قيمة أنك تسلم على من معك ولو بسلمة واحدة لأنها فيها الاقتصار قال فمن زادة زادة من الخير قال ولا سنية في زيادة ولا سنية في زيادة وسدلها الشافعية بحديث لهم وهو على الحق ونحن على الحق إن شاء الله ومن اقتصر على واحدة اجزاءه لانها هي الواجبة ومن زاد الثانية اجزاءته لانه زاد من الخير ومن اقتصر على اللفظ الصغير اجزاءه لانه هو الاصل ومن زاد ورحمة الله زاد في الخير ان شاء الله ولن يختلي في العلماء في بدعيتهم والاستنية زيادة ولا تركيها قال واذا خرجت من الصلاة بسليمة واحدة اجزاء وهي سنة مغفورة عن النبي صلى الله مغفورة عن شاء وكان بعض فقهائنا أحيانا يسلمون مرة وأحيانا يسلمون مرة لإظهر أن كلاهما سنة مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نعم ثم نأتي إلى مسألة الركن الآخر وهو اقتداء الإيمان أو المأموم بالإيمان اقتداء نية الاقتداء وهو أن ينوي المأموم الذي يصلي خلف الإمام أن ينوي أنه سيقتدي بإمامه لا بد أن يعقد نية الاقتداء بحيث إذا دخل في الصلاة بنية الفرد ثم جاء أحد فركب كبار يصلي فدخل معه في وسط صلاته من غير نية قد لا يفسده أبدا لأنه سيعيد من جديد ولكن لابد للمأموم أن يعقد نية الاقتداء والاقتداء يكون في مسألتين في الإحرام والسلام معنى في الإحرام والسلام لا يسبق إمامه بتكبير الإحرام ولا يسبق إمامه بالسلام قد فإن استويا قال أهل علمي بطولت صلاته إذن استدل صاحب المقدمة وقال إذا كان الاستواء في قوله فيه من قول البطلان فإن من سبق بها إمامه أولى في البطلان. قال والراجحوا أن أن ينتظر حتى يكبر إمامه قال فإذا كبار الإمام قال الله أكبر ثم كبار بعده بيسير أجزاء سواء ختم معه أو بعده إلا إذا ختم قبله قال الراجح في المذهب وفي مذهب غيرها بطلانها يجب إعادتها من باب الإحتيات والإحتراز أن ينتظر المأموم حتى يتم إمامه قولة فراق والسلام حتى يقول إمامه الله أكبر ثم يقول وراءه الله أكبر وينتظر حتى يسلم إمامه ثم يسلم بعد إمامه وليس مع إمامه فلا يس في الصلاة فعل ولا قول تؤمر بأن تفعله بالموازات مع إمامك إلا شيء واحد وهو التأمين بعد الفاتحة التأمين فقط بعد الفاتحة يجب أن تؤمن موافقا لإمامك وموافقا لتأمين الملائكة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا الشيء الواحد لكن كل حركات الصلاة يجب أن تأتي بعد فعل الإمام قال فمن استوى مع إمامه في الركوع والسجود وغير قال هذا يجزئه لا بأس ولكن أن يحفظ أحسن لأن العلماء حرصوا على أن يفهمون أن نية الاقتداء أو اقتداء المأموم بالإمام تكون في سألتين في بكئها واختمها بمعنى في إحرامها وفي والله سبحانه وتعالى أح أعلمه أحكا والإيمان هل يعقد نية أنه مأموم أو يقتدى به قال في أربع مواضيع فقط فقط إنه واحد دخل لصلي لوحده فالتحق به آخر مصدوق فدخل معه هل يجزئ الإيمان أن ينوي أنه سيكون مؤمنا لا يجزئه يعني لا يجب عليه لا يجب عليه أن, أن ينوي ودخل في الصلاة فالتحق به غيره فجعله إماما ومن التحق به كان غمما الذي أن يتجب على من التحق وليس على الذي صار إماما لأنه دخل في الصلاة فمن التحق إن فصل الجماعة لكن صلاة الجمعة تلزم الإمام أن ينوي أنه مقتدن به وصلاة الخوف وصلاة الجمع ليلة المطر هذه الثلاثة صلاة الجمعة يجب على الإيمان أن ينوي أنه مقتدن به وصلاة الخوف وسنترق إن شاء الله في أنواع الصلاة وصلاة الجمع ليلة المطر وقال بعضهم صلاة الكشف وبعضهم قال أخرى وبعضهم قال كل صلاة جامعة استجبوا أن يكون فيها الصدور كصلاة العيدين ولم يوردها العلماء لم يريدها قالوا اقتصروا على هذه الأربع على العمو لأن الجمعة لا تكون إلا بجماعة فإن لم تكن جماعة فقطب فإذا نول إذا أن دخل الإمام بصلي الجمعة يلزمه أن ينوي بأنه مقتدن به بالعدد الذي تجزئ تجزئ, تجزئ, تجزئ به في المذهب فلا تجزئ الجمعة عندنا إلا باثنى عشر عشر بعضهم قال بالإمام وبعضهم قال بدون وتجزئ بثلاثة عند الشوافع ولا تجزئ عند الأحناف إلا بأربعين إلا في قرية مشهورة قرية مشهورة معنى كبيرة هذا هو معنى مشهورة كبيرة والقرية الصغيرة المغمورة سقط عنهم الجمعة ولا تجزئ إقامتها عند الأحناف قال لا, لا, لا تعقيد إلا بأربعين رجلا وبعض أصحاب أبي حنيفة قال بأخفر من ذلك قال بقياس ما يتواطر من, من معيفة الناس في العرف ما هي القرية الكبيرة وما هي القرية الصغيرة فإن كان العرف يقضي أن تكون القرية الكبيرة وهي المدينة العظيمة الشأ أن تكون من مئة فأكثر فلا تجوز عندهم إلا بهذا العدد لا يتحويه المدينة لكن إن شاء الله حتى لا يسقط الفضل فيها تجزئ بأقل عدده ولكن عندنا من مبثم بما استدل له به استدل له به وبعضهم استدل به لما قام في صلاة الجمعة البيعي حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مع ما عشر تعقد بهم فكان عليه العمل ولكن هذا ليس به مناطور الاستثماب وقال بعمل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام مالك يميل إلى الاخذ بعمل مدينة باعتبار أن أنهم على آخر ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأنهم عاشوا معاه وحرسوا على اتباع سنته وقالوا ذكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم حذQué حينما يوطق هذا العمل ما ساقه إلينا أهل الحديث من أحدث حق عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا خالفة الجمهور أو خالف لكن هذا الترضي ان شاء الله يكون خلف النقل وليس في المنقول عنه هذه النية الاقتداء انتم ان شاء الله ثم يأتي هذه التي تدل طبعا الاعتدال في غير ما ضره انسان اذا مريض عمدو شي حاجه تضره ما قدرش يعتدل قال هذا يجزئه إن شاء الله لكن إنسان سليم سليم يستطيع أن يعتدل لا تصح له صلاة بغير اعتدال فإذا رفع عن الركوع يجب أن يعتدل والدليل حديث الموسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قد حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما والاعتدال هو إقامة الصمبية وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتها حتى ترجع مفاصلك إلى أماكنها حتى ترجع المفاصل إلى أماكنها كما كنت وقف هذا إقامة الاعتدال وما بص في فقط الاعتدال في القيام هذا الذي عليه مناط الأصل ويلحق به الاعتدال في الركوع والاعتدال في السجود وساق له أن أنه لا يجزئك أن توثق زراعيك ببطنك حين حالة السجود أو فخذيك ببطنك حالة السجد لابد أن ترك طراغا بما لا يؤذي من معك ما شو واحد يسمعي له وزير هيدا ويبقى له والاعتدال. والاعتدال هو أن تقف وسطا بين طرفين مذمومين لا تخل ولا تضل معناها تكون وسط وهذا هو قواعد الإسلام وأشكال الإسلام تكون دائما واقف في الوسط الوسطيه اللي كنقصدو بها هو أن تكون على منهج الله وعلى منهج الرسول إن الوسطيه تخلف زي ما هو ناقص ماشي شي واحد يقول لك انا نخلف السنه لان احنا معتدلين لا. اذا قلنا هذا ما معنى ان السنه ما فيهاش اعتبارات ما, ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سنه وما أنزله الله على فرض هو مناط الاعتبارات كيف أكون اكون معتدل اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي صلى ولكن تحقق من انها سنه وتحقق من فهم العلماء لها وفهم الأئمة لها اتبع حبيب بتمعنان غطر النبي صلى لولا أنا أشق على أمتي لأمرته باستواك في كل صلاة أو عند كل صلاة قال فإذا استكى الإنسان لكل صلاة تيروه بالغلوب لا إنه على سنة النبي صلى الله ما دع في ذلك فقسي كن إذا بقى نهارك أفعشر ساعة هو وزيح هذا نسمي غلوب لما يكون عليه و الراما عن لكن اذا استاكido كل صלה و من ذلك ما عن اذا اعتدال ما هو اعتدال و على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا و محذر الاعتدال فيه ان نكون على السنة لان مخالفة الاعتدال خروج عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن få تشعور اللي جاءوا عندهم ليس يقضيوا على العمل email والرمودي و تتملك النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا من سالوا قال فسالوا عن اخلاق القيام عملك قال فاخبروا قال من صاصك يسالوا كذا يسالوا كذا يسالوا من حد انه سالوا ازواجنا يعني ماذا يفعلوا في البيت اما ما يفعلوا في المسجد معروف عند الناس اش في البيت في الليل كينصلي كينصع فهمت كينصوم ان اهل الرجل اعلم بعمله قالوا قالوا الشيء اللي كيديرش على قليل ولكن بالنسبه ل هذا يجيء لأنه قد غفر له ما تقدم من وما تأخر ولكن نحن أين نحن من رسول الله يجب أن ندر أضعاف من هذا العمل الأول قال له مع عشر ندرنا أصوم أبدا ولا أفتر يعني ما عمري نفتر يقصد بيه غير يصوم النهار ويفتر بالليل طبعا ليس من يفتر شيء ما ربط يموت لا يقول كل نهار نصوم ولا أفتر أبدا نفتر شيء ما رح. وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليلة أبدا ولا أنا يعني أقوم كل ليلة من عمري حتى أمر لا أنا معنى لا ينام ينام الثلاث أول من الليل فقط لا ينام جميع الليل أدول مقصد بي إن إذا هذرنا كله طبعا هذا مضر وقال بعضهم وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فلما جاء النساء صلى الله أخبر بما قال هؤلاء المفرسلة فأرسل إليه من نبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه فقال له من نبي صلى الله عليه وسلم أنتم قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال نفسه عسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له يعني تقدروا اتقوا الله وتخافوه أما تقدروا تشعâ مع طرغوه JustM. لأنه نبي قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ومع ذلك قال ولكن أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء ثم ذلك قال عن سنتي فليس مني يعني من رغب على اعتدال الناس ليس من سنة فليس مني أي لم يحقق السنة مش ليس من لا. لم يحقق السنة فليس مني أي ليس على صادق السنة فقد خالف السنة في الاتباه قال فمن عن سنتي وظهر السنة هنا أنها منافات غلوب والاستحاق بركب المعتدلين ولكن مدى كل الاعتدال تنشو ججيا الطرفاً تنشو الغلو وتنشو لانحلال الإباحية تنشو إباحية أرا هو غلو في حب ذاته لنشو التطرر وأن تقف في طرف الشيء الغلو طرف والإباحية طرف إذا وقفت الوسط أنت ناجي إذا وقفت هناك أنت متطرر وقفت هناك أنت متطرر فالذي يستهثر بالدين ويعاقر الخمرة ويسب في أحكام الشريعة هذا متطرف وقف على طرفه الشريعة والعكس أيضا متطرف هذا هو مقصود يلتطرف وأن تقف في طرف ما أنت مؤمر به وأن تقف في الوسط كم يسمع عند علماء فيزياء بالعتلى العتلى اللي عنده مركز القوة المتساوية للفرص القوة إذا أردنا أن نوازن عتلة على مركزين يجب ان اختروا مركز ديال المنتصف في القطعة الحديدية اللي ستنزلها إذا نزلت المنتصف على القمة بكشي اللي ستنزل ما تخافش يبقى التوازن لماذا؟ لأنها أوقفتها في الاعتدال في الوصف إذاك حتي شيئا فانزلوا من هنا من هنا تنزلوا من هنا إذن نبود أن يكون الشيء الاعتدال حتى منامهم من الصقوط إذن جاء الاعتدال في الصلاة هو إقامة سنة الله في الشرع. الاعتدال في الصلاة في الوقوف الاعتدال في الاكل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا كيف نأكل قال حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة ولكن كان بعض الصحابات اللقيمات ما يقبتوش لأن كل واحد عنده لقيمات دير واحد عنده اللقيمة واحد عنده اللقيمة هي هذه شاف فيهم <تصفيق> لقى في العين ديرهم ستنكر يعني كيف جاء اللقيمات فقال فإن كان ولابد هذا مفهم الحاديث اللفظ الحاديث تستخرج من نوحة الحركة دي الصحابي كيف قال فإن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لنفسه أو ثلث لشرابه وثلث لنفسه ولا يأتي مخصو جيزي يأكل ثلث من الطعام ثلث من الشراب ويخلي ثلث المعدة دياله خاوي علاش؟ باش المعدة المغد دياله قرون هي الدورة السريعة ان تحل مصبانه هي في الاول ما تديش اذا كانت عامره هذاك الطعم غبي حابج ضرب المعده والحظ ضرب المعده يوقع لي انتلاخ المعده وتصطط تصبح بالقروح كتدخل بها الغاز تدخل بها بزاف المسائل اللي تقضي جسمك انت ماشي ما يتضبط على شادك لا ينالي قد توصلت فتول وثول كلنا فسي معنا خصو يخلي شويه د الاخوه يحكيو ان شيفكينسك كيعجبلو ياكل عليه من نكات بزاف وحده فيهم وحده في الحبس مع ان الطب خلقله لان الله سبحانه وتعالى عطاه لهم ديك القران في الجوك ديالو معناه استفاه استفاوه كل نكت لمتقوش احنا نقرا ان شاء الله عز قالك فاتين في مناسبه فقال وردد صعاليك قال فقال حالفه شرحه جبل طرق دياله شرحه قال حتى جذب إلي أسمع الناس بحر في العلم قال فلما نزل الطعام بدأ يأكل أكثر من الناس قال فكر الله ودي وش يمسوا عندك فرح ثلث طعامي وكل صارت قال لهم كلهم أدرى بثلثة أنا الثلثة بباقمة نعمر كل, كل واحد أدرى كل واحد أدرى بثلثة نعم صحيح نحسن إنسان واحد عندي ثلث كبير وعندي ثلثة كل الأدراب يكلوا فيه ولكن هذه ره رياضة الإنسان تي تي تيروض نفسه بش البطن بيالك سينسمع أقل الطعام أقل الطعامك ما استطعت وليس إعدامه لأن إعدام الطعام إعدام لإقامة الصلب قال لما يكون الإنسان من صلباه لأن الجوع تقوس والطعام يكفيك من الطعام ما يجعلك قائمة في وزن الاعتدال فإذا أردت أن تكون صلاتك على الركن الاعتدال لابد من طعام يقيم صلبك والطعام الذي لا يقيم صلبك لا يجعب لذلك حرم الفقهاء كثير من أطعيمة الشريعة حرمت أطعيمة كثيرة حرمت خنجر حرمت الميتة لأنها لا تقيم الصلب ومن قال غير هذا فقد كذب عن الله ورسله هل رأيتم رجلا يأكل خنزر ويصلي أذكر لكما تصلي هو أن تصلي لأن لا يستقيم صلبك إلا في الصلاة أكل الخنزر لا يقيم الصلب أي رجل مصلي يعافو أن يأكل خنزر من كيش وعطي قوم كي يقول لك لا لا أنا أكل خنزر ويصلي لا يجب قد يصرب الخمر ويصلي يقامر ويصلي لكن يأكل خنزير ويصلي ليس موجودا وحرم الميتة أطعمه وجاء الفقهاء فعقدوا في بحثين في مواطن علم التغذية فحرموا بعض الأغذية قال بعض الفقهاء قال طعم خبز خبز وحلل قال لكن إذا تحقق لك أنك إذا أكلت هذا الخبز ستموت صار هذا الخبز في حقك حراما لأنك إذا أكلته بيقين أنه سيهلك كان له حكم السمية إنه يحرم أن يتجرع الإنسان السم لماذا؟ لأنه يهلك يقتل فإذا كان الطعام الذي ستأكله سيقتلك وإن كان طيبا صار في حقك حراما هذا طبعا دقة في مساء الفقه وكل طعام لا يقيم الصلبك يجب ان يجتنبه الانسان حتى النظام الغربي في التغذية, في التغذية في السلمين يجب سنبه سنبه النظام الغربي يراه كله, كله سم تقريب واذا تعمرت الجسم اه اجربوا غينتوه ماكن فيش واحد نجبل تبقت مع واحد شهر شهرين تبسنت مع الطبيعة يا الله كتجي هناك تأكل شيء, شيء سقط من هذا الشيء مهجم تجي لك الإسهال لماذا؟ لأن الجسد ذلك يفض الحاجة اللي ليس طبيعي وتتبقى شوية شتابسان عاود السمية عاود عمار واشا الله تجاج الشرارك يقول فيه جوز كيلور طبعا شي طبيعة هذا بقرة في ألف كيلو طبعا شي طبيعي إن الطبيعة إذا إذا نبشتها ربت بشك إذا وقع فيها اضطراب يقع اضطراب الحال الذي يفديد منه و تزيد منه عشرين والأخيرين ما هو المواد الحافظة تقتل شي شيء تلوث الخلايا ذي الشيء باش ما تبقش عقل على الزمن دياله الحلب عنده ثلث يام كيروب كي و لكن انت تخلي الحلب عشرين يوم هو ما يخضر معنى تزول العقل ديال الخلايا دياله باش ما تبقش عقل على الوقت دياله باش حالها تصل عشرين يوم و هذا ليس طابعي لما كانت تصل الوقت انتقل منك توقع اضطراب الخلايا و إذا استرفته ربما يوقع اضطراب الخلايا شنو اضطراب الخلايا؟ الإنسان لا يسمى اضطراب الخلايا في القاموس الصحي هو السارة وعيده بالله هذا هو معناه اضطراب الخلايا اضطراب الخلايا كل إنسان فيه سارة دخل ولكن إذا مشيت مع الطبيعة يبقى سارة نافعة واذا اذيت غيرت اذى واذا تفاقم صار من الدرزة الخامسة الذي صارتا الذي اقتل عياد بها فاهم شيء في اقامة الصلب على حق الاعتدال والاعتدال في كل شيء لازم لحفظ صحة يحفظ صحة الانسان ان تلتزم سنة تصنع في كل شيء في طعامك في شرابك في نومك في كل شيء احتى الامام بخاري عقد بابا في صحيحه حيث النبي صلى كيف كان ينام كيف كان يجليس كيف كان حتى يضحك قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت التفت بجميعه وحقق أهل العلم أن الاتفاث بالعنق مضر قل لا ينتفت بجميعك لا يتفت بالعنق إلا في ثلاث مراحل وسنذكرها إن شاء الله في ظنها أنها ستأذمها في باب الأطعيمة إن شاء الله وإن شاء الله سبحانه وتعالى حتى نذكرها ثم يؤتي الركن, الركن الآخر وهو ترتيب الفرائض معناه الركوع تيجي قبل السجود إذا سجدنا على ذلك بطرة الصلاة الركوع تيجي بعد فتحة إذا ركعنا على ذلك فتحة لا تجزي معناه ترتيب الفرائض أي ترتيب هذه الآكام وركن الفحب ذاته وما لم يحافظ على هذا الترتيب الذي أثر عن شاص المتواذر عنه صلاته ليست صحيحة ليس له حكم الصحة وزاد بعض الفقهاء ركن آخر قال وهو الخشوع وسبق أن نبهتكم إلى أن الخشوع بثلاث مراتب جمع الاهتمام وإجلال المقام والإنصرف التام جمع الاهتمام أن تستجمع قوتك لتتوجه إلى ربك بكلك بشعرك وبشرك وروحك وكل شيء وتنقذ له كليتا ثم نحلل المسوده ان شاء الله الى السنن ونبدا بما يلزم اخر ركن قلناه وهو جلوس السلام جلوس السلام يلزمه التشهد وهي سنة عن المصاصر معناه ترك التشهد لا يغطل ولكن يوجب السجود سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني وسنة والجلوس للتشهد الأول سنة أيضا لأن من نسي الجلوس للتشهد لازمه السجود فقط وعليه فعل الناس في الحديث الذي رواه البخاري وغيره تنبأ التشهد إن شاء الله تشهد سمي التشهد لورود لفظ الشهادة فيه وألفاظه في رواية مختلفة كلها يجزئ ان شاء الله كلها يجزئ سبنا عمر كان يعلم الناس تشهد على منبار فقال كله التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله وفي رواية التحيات الزكيات والطيبات والصلوات كلها لله هذا لكن النطب الأقرى الذي عليه العمل التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فبعضهم زاد تعالى وبركاته فبعضهم قال إنما هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الآن السلام على النبي نقول لا سبنا عمر كان يعلم الناس بعد وفادي رسول الله وقال أقول السلام عليك أيها النبي نلتزي إن شاء الله بهذا ومن قال لأن سنقلوا السلام عن النبي وسقله سند شاء الله يكون عمله صحيح لكن عندما ظفرنا بحديث عمر الذي علم الناس تجهد بعد وفدنا رسول كان صلى الله نقول السلام عليك أيها النبي لأننا في أثناء خطاب الصلاة قلنا خطاب مع الله تبارك وتعالى وهو كافر بأن يوصل هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ما قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قد نمر بعضهم زالا وتعرى بركته لبس إن شاء الله ثم تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تشهد قد أشهد أن لا إله إلا الله فإن شئ تزيد وحده لا شريك لأ ولا تزيد أكثر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال نفس عصلا عندما علم تشهد قال فإن شئت فقم وإن شئت فقعد قال ولم يزيد إذلك قال بعضهم فمن زاد الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأخير كان من السنة الخفيفة التي لا يضر تركها ولكن إتين بالسنة أمكن في الاتباع قال فتزيد في التشهد الأخير اللهم صل على محمد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 أهل التحقيق من أهل العلم قالوا زيادة لطف السيادة خارج الصلاة فيها أدب مع رسول الله صار. ولكن إذا كان الذكر توقفيا الذكر داخل العبادة لا يجوز أن تزيد فيه شيء والشوافع زادوا في صيدنا واستدلوا لذلك قال أن نفس عصرين على عندما أمرنا تركه تواضعا نقول هذا ليس بهبات التوضع هنا في هذه الحالة لأنه تشريع والتوضع لا, لا يناسب مقام التشريع الناس قال أنا سيد ولدي آدم وانا فقر يعني لما أراد أن يلقنها قالها لأنه نبي مأمور لا يتوضع النبي في الحق هذا ما عنده مقام التوضع ثم قالوا استدلوا مقام التوضع أنه لما كان من المريض فقال أبو بكر يصمد الناس فلما خارج من رسالة المرسال أراد أبو بكر أن يتغفقر فأصال الناس قال أنه بقى أبو بكر قال ففضلنا أبو بكر إلى أن هذا الأمر كان فوضع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا،, هذا, الفهم، هذا الفهم ضد ضد من يستدل به وليس له هذا الدالي لهذا لأن أجمع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة لرسل الله وفاهم أبو بكر في قبر الإمامة هنا أنه يستحيل أبدا أن يتقدم إماما على رسول الله الأسلام هذا ما فيش نفهم تشريعي ولكن لما علمنا نفس الله الأسلام ألفاظ التشهد وألفاظ الأذن وألفاظ هذه الأفضل اللي قال يجب أن نقتصر عليها وأنقلوا القرآن يقول محمد رسول الله أقوله من باب الهضن قرأ النفس الله وستنزده سينا وقند قال لا يزاد في القرآن كذلك لا يزاد في ألفاظ السنة إن شاء الله لا يزاد في ألفاظ السنة ومن زادها بقول فوقها اجزائها لانه قلداء المجتهد اذا قلدت اي مجتهد عنده دليل نابس ان شاء الله تجزئك وان كنت مفتاكما مخالفا فالمخالفة تتقع على تاقي المجتهد على عاتك المجتهد اذا اطمعنا انتقى المجتهد تقلد زد السيدة ولا بأس ثم اطمعنا انتقى اليه اعني اجزائك انت انت تقلد فقط وتشبث برقبته لكن الذي عليه عمل المذاهب كلها والفقاء كلهم قالوا هذا قال الأنفاب التقفية لا يزاد فيها لكن تشقيكم بسيادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقدها أن يعتقد بأن النساط سيد هو سيدي وسيدك, وسيدك وسيد العالمين كله يجب أن تقع هذه السيادة في معتقدك احتقال اهل التحقيق اهل العلم الجهاب قال من لم يعتقد ماشي من لم يقول, لا. يقول شيء. قال من لم يعتقد السيادة في الله كافر باجماع اهل القبلة سنة وشعة كافر باجماع لانه لم يعتقد معلن سيادته هي سيادة وحي سيادة نبوته على سائر الخلق لانه بعث الى الناس مطلقة قال فإذا قلتها ولم تقلها هذه ليس حاصلة في باب العمل لكن الاعتقاد إذن سقط منك معناه لم تعتقل بسيئة نفسك بحالي بحاله أبدا ليس بحالنا بحاله ويستدلون قبل لك بحالي بحالي قال الله سبحانه وتعالى قال قال إنما أنا بشار مثلكم قال وزيد أي يوحى إليه فهل يوحى إليك لا إن هذا ميزان قال عبد حاليم حمود رحمة الله عليه, عليه قال فانقسم الناس فرقتين فرقة تركز النظر على بشر مثلكم وفرقة تركز النظر على يوحى إليه قال وفرقة التي على الاعتدال قصت تشوف الآية كاملة في بشر مثلكم وفي معنى يوحى إليه باش تحقق بأنه بشر لكن ارتقى على مستوى البشرية بمقام الوحي ومن قال باستواء عنصري النبس عصم معا النصري إنسان كلها فقد أخطأ النجعة ولم يوصل به الهدف ونحن أهل السنة والجماعة يعني نخالف الشيعة في هذا نقول أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاه هكذا عليه عقيدتنا عقيدتنا هكذا يجب أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم في القمة أفضل العالمين وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر وأفضل الناس بعد عمر عثمان وأفضل الناس بعد عثمان علي بن أبي طالب لكن لحظوا معي لما تقول أفضل قال المفضل لا تكونوا إلا بين أتمين شيء واحد تقول له هذا أطول من هذا إذا كان واحد صير واحد طيب لما تقول لأنها منشهومة إذا رحت السيف كقطع ولا هذا حسن هذا هذا أحد السيف ججبهم كابت ولابتها كحق هذا ثنااب هذا أح من هذا. لأن يتقاار به. بين المتقاربين بين إذا كانت درجة يتظذ بقيقة. إذا يقول الشاعر ألا فرأ أن السيف لق قدره. إذا قلت إن السيف أظ من العفة. إذا قلت هذا السيف أرى أحسن من هذا العصر أخذ هذا أحسن معنى بحل لك تضحك على السيف تقول له مكاكتاش قال ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أنظر من العصر هي كما تقول أفضل يعني أبو بكر أفضل من عمر يعني ذلك المفاضلة تكون دقيقة وإذا قلت كذلك في عمر على عثمان وفي عثمان على علي بما اتفق مع سنة رسي الله الله صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدة مخالفتها وموافقتها تنفع والخوض فيها إذا كان يشتف تقصر لكن عقيدة تكون عندنا إن شاء الله هكذا لكن في حقي النفس أصلا أنه سيد العالمين وأفضل خلق الله أجمعين يجب أن تكون عقيدة مستقرة في قلوب المصلين كلهم لأنها واجبة الاعتبار ونبهناكم إلى ما قاله أهل التحقيق أنه من لا يعتقد السيادة في رسول الله اعتقادا ولا أتقول عملا من لا يعتقد السيادة في رسول الله فقد كفر بإجماع أهل القبلة سنة وشعة ولكن قلنا الألفاظ التوقيفية في التعبد أحسن تبقى كما ورأت عن نرس عصبا نعطيكم واحد القاعدة مهمة ونختم بها إن شاء الله لما تعطلش فيها الإخوان يشوفوا السعاء يشوفوا هذه المعنى هذه ما تكفيهون ونورك يشوفني ونصر من اشتبارك ونشان ما اتبهتوني ونشان ما اتبهتوني القاعدة العامة ما شنو هي تقول لك كين العبادات وكين العزل العبادات واصل فيها الحرمة يعني حرام أنت فعل شيئا وتعتقد به تعبد إلا ما ورد النص عليه أو فيه هذا اللي قلت في المسقال الكبير هذه راهو غير هلد اما تقترح شي حاجه من عندك الله لا هي أبدا ابدا قال العبادات الاصل فيها الحرمه الا ما ورد النص بفرضه وتسنينه والعادات الاصل فيها الاباحه الا ما ورد النص في تحريمه فبالقاعده العبادات الاصل فيها الحرمه الا ما ورد النص في جوازه وفرضه وتسنينه والعادات الأصل فيها الإباحة مطلقا إلا ما ورد فيها النص فتحرينه وتقنينه اللهم إنا أسألك التقى والعفاة والرزم الحال كثاف اللهم رد منها إليك ربا جميلة آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارزقنا سترك الله لا تزيله الرياح ولا تخذفه الرماح يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه بالمسائل ولا يبرمه الحاف الملحين أذقنا يا ربنا برض عفوك وحلاوة مغفرتك, وحلاوة مغفرتك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى اليوم الدين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عميسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين